بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبَلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَونَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ أن أدعو إلي عباد الله وأن لا تعظم وإني عزت بربي وربكم فدعا ربه أنها فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رضوا إنهم جند موقون <تصفيق> كم تركوا من 完奏 كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت علي ان الطالب إنها أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْتُ بَعْدُ الْمَوْتِ الَّذِينَ نَمُّوا مِنْ قَبْرِنَا أَمْ لَكِنَّنَا إِنَّهُمْ كَانُوا Və well, لا يو مَن إنه هو العزيز الرقيب <تصفيق> إن شجرة الزقوم وقوام الأثيم كالمهل يغلي في البطول كظل الأميم كذوا فاغتلوا إلى ثم صبو فوق رأسه من عذاب الأمين ذق إنك إن المتقين الْبَنُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَعِزٍّ ذُو رَقٍّ مُتَقَابِلٍ دُونَ فِي اَبْكُلِ فَكَيَاتِنَ آمِينِينَ لَا Yeah, they're all. من ربك ذلك هو الفوز العظيم وذق الله